بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا ثحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر وكل امر مستقر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 خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير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 سيعلمون سيعلمون غد من الكذاب الأشر إننا مرسلنا قد فتنة لهم فارتحبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتاع فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر نِعْمَةً مِنْ عِنَادِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَنَا فَتَمَرَّوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر. إن المجرمين في ظلله وسُعُر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ذوقوا مسقر مس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 مستطر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقي في جنات ونهر إن المتقين في جنات في جنات ونهر في نقعد صدق عند مليك مقتدر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في جنات وله في مقاعد صدق عند ملك مقتدر